و ايذا وإذا خافرهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الذين يبيتون لربهم صدقا وقياما والنبيين يكونوا ربان ورسول لا و با قم غومل الناس sha வmezi والذين لا يدعون ما الله لا مآخر ولا يقتلون النفس التي أرضى الله ومن يبعى ذلك يا قسامة يضعف فيه مهاما ويخلد فيه مهاما لا <تصفيق> <تصفيق> هممهممهمم ما